المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجنت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته جادتهم في مالا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من فنتك بالحق أنه لكم وتوقون أن ويرزق الشوك تكون لكم ويريد الله ويرزق أن يحق الحق بكلماته ويحق عذاب الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممتكم في ألف من الملائكة مردسين وما جعله الله إِنَّا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَا أَدْرَاكَ مَا من عند الله الْقَدْرِ الله عزيز حكيم يغشيكم النحاس أملة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذب عنكم ويذهب عنكم رجل الشيطان وليربط على قلوبكم ونتبت به الأقزاد إِذْ يوشي ربك إلى الْمَلَائِكَةِ أمني معكم فتبتوا الذين آمَنُوا سالقي في قلوب الذين كفروا الرحب فاغرقوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل زمان ذلك بانهم شاءتوا الله ورسوله ومن يشاك في الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأم للكافرين عذابا النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين لكفروا زحفا فلا تولوهم الأدباء ومن يعلمهم يومئذ تبره إلا متحدفا لقتال أو متحيدا إلى فئة فقد باء بغضب من الله فقد باء بغضب من الضال ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رماك قال يبني المؤمنين منه بلاء إِنَّ اللَّهَ الله سميع عليم ذلك وأن اللَّهَ الله كَيْدِ كيد الكافرين إن تشتفحوا فقد جاءكم الفتح فَهُوَ تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا لعد ولا تؤني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين وهم محرقون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أنه الله يحول بين الموت وقلبه وانه إليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه واعلموا أن الله شديد الْعِقَابِ واذكروا إذ أعاتم قليل فِي في الأرض تخافون أن يتغرفكم الناس فآواتم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 يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا الله والرسول وتقولوا أماناتكم وأنتم تعلمون واحلمون قثنت وأن الله عز وجل أعذ العذاب أيها الذين آمنوا إرتقوا ولا يجعل لكم قوانو مكث ويخفر عنكم سيئاتكم ويغفر والله ذو الفضل العظيم وإذ ينقوا الذين كفروا أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكون ويمكون الله والله خير الماكرين وإذا عليهم آياتنا قلوا قد سمحنا لو نشاء لقلنا مثل هذا هذا إلا أساطيع الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنصف علينا حجارة من السماء أو احتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفعون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسلمين ونجد الحرار وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المستقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم حنز البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون إن الَّذِينَ الذين كفروا ينفقون أموالهم وابتعدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسره ثم يغلبون والذين كفوا إلى جهنم يحشرون ليميذ الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بحظه على بحظ فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كَفَرُوا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقعت كانت تكون كثنة ويكون الدين كله لله فإن انتهر فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أنما غلمتم من شيء فأن لله قوسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ولذي القربى واليتامى والمساكين أبل السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم القرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء إذ أنتم في العدوة الدنيا وهم في العدوة القصوى وردت أسفل منكم ولو تواعدتم لقتلتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مسعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفحولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ نريكهم الله في منامك قليلا ولو أراتهم كثيرا لتشلتم ولتنادعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وَإِذْ يريكموهم إذ انتقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مسعولا وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الغيبين فاسكتوا واسكوا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتكشلوا وتذهب لي شكم واصفروا إِنَّ الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين فردوا من دياجهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط وَإِذْ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جاء ربكم فلما تراءت الفئتان نكص على وقال وقال إني فريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض مَّرَضٌ غَاوٍ دينهم ومن يُؤْمِنُونَ على الله عَلَيْكَ الله عزيز حكيم ولو ترى إذ الذين فالذين كفروا الملائكة يخربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قسمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كذأت آل سرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن غيرا نحمة أنعمنا على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذأت آل درعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ودهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل سسعون وكل كانوا ظالمين شر الثواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذي رعاهت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون فإما تكففنهم في الأرض فشكد بهم من خلفهم لعلهم يتذكرون وإما تقافن من قوم الغيانة فانبذ إليهم على Zullen تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وفأ إليكم وأنتم لا تؤلمون وإن جنحوا للسلم فجنح لها لله الامر من قبلهم هو السميع العليم وان يريد اي ابدع كذا الله هو الذي أن يدك بنصره وبالمؤمنين قُلُوبِهِمْ بين قلوبهم لو أنفقت ما في أرض جميع ما ألفت بين قلوبهم ولكن الظالم ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حفظ المؤمنين على القتال وإن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئتين يغلبوا الَّذِينَ من الذين كفروا بأنهم قوم الآن خفت الله عنكم وعلم أن نسيكم ضحفا فإن يكن منكم مئة صابرة من يغلبوا مئتين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 إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا إِنْ يُحْتِكُمْ أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ والله غفور رحيم وان يريدوا خيانتك فقد قالوا الله من قبل فامكن منهم والله عليم حكيم ان الذين امنوا ونادوا وجاهدوا بأموالهم فِي في سبيل الله والذين آوا ونصروا أولئك, أولئك بعضهم أولياء بعض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 جعلواكم في الدين فعليكم الله إلا على قوم بيلتهم وبي لهم والله بما تعملون رخيص. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تسعلوه تكون كتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وناجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آون ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم والذين آمنوا من بعد ونادوا وتاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله هو يحيط كل شيء عليم